بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى وهو ولي الحمد وأهله ونستعينه وهو نعم المستعان ونستغفره وهو الغفور الرحيم ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو عقدة من لساني يفقه قولي أيها الأحبة بالله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلامنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون في اختتام الباب الثاني من أبواب القسم الأول في كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا الباب الذي خصصه للحديث عن شمائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نوهنا من قبل بأن الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى سلك طرقا في التعرف على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبدأ بالتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما ورد في القرآن الكريم عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الباب الأول ثم سن بما اشتمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمائل والخصال المحمودة ثم ثلت كما سنرى إن شاء الله سبحانه وسعلا بالحديث أو التعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ورد من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه عن نفسه اي في الأحاديث التي يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ومكانته ومنزلته عند الله عز وجل ثم جعل الباب الرابع من هذا القسم القسم الأول الذي وللتعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم جعله في المعجزات التي هي أيضا دلائل وأعلام نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ارتأى رحمه الله تعالى أن يختم هذا الباب بحديث ابن أبي هالة هند بن أبي هالة عن صفة وحلية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى أنه تحدث كثيرا عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية ولكن اليوم سيتحدث الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى انطلاقا من حديث هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الفصل في الحقيقة يعني كان علما مستقلا الحديث عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وعن شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بابا أو علما مستقلا م ألف فيه العلماء مؤلفات كثيرة نعم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حلية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قد رحمه الله تعالى الفصل الخامس والعشرون حديث الحسن يعني الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا عن ابن أبي هالة في جمع الشمائل أي جمعها في حديث وسياق واحد يقول قد أتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة والفضائل المجيدة والخصال وخصال الكمال العديدة واريناك صحتها له صلى الله عليه وسلم أي صحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلبنا من الآثار ما فيه مقنع والأمر أوسع جلبنا من الآثار ما فيه مقنع أي ما يقنعك على أن هذه الصفات تدل دلالة واضحة ناصعة على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والأمر أوسع أي والحديث عن هذه الشمائل وعن هذه الصفات لا تستوعبه هذه الصفحات لا تستوعب هذه المجالس وإنما اكتفينا من القلاده بما احاط بالعنق كما يقال فمجال هذا الباب في حقه صلى الله عليه وسلم ممتد معنى ممتد لا نهايه له ينقطع دون نفاده الادله وبحر وبحر علم خصائصه زاخره لا تقدره الادله ينقطع دونه الادله جمع الأدلاء جمع أدلة والأدلة جمع دليل يعني ينقطع دونه الأدلة ولكن اتينا فيه بالمعروف مما أكثره في الصحيح, في الصحيح والمشهور من المصنفات أتى فقط بالمعروف بما تداولته الناس وتداولته الكتب اقتصرنا في ذلك بقل من كل اقتصر في ذلك بشيء قليل القل هو الشيء القليل من كل ترك الكل وأتبيج بالقليل وغيض من فيض غيض يعني شيء قليل جدا من فيض لا ساحل على ورأينا أن نختم هذه الفصول أي الفصول هذا هذا الباب بذكر حديث الحسن رضي الله تعالى عنه عن ابن أبي هالة لجمعه من شمائله وأوصافه كثيرا وإدماجه جملة كافية من سيره وفضائله ونصله بتنبيه لطيف على غريبه ومشكله يعني أنه يختم بهذا الفصل الذي فيه حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعقب عليه بفصل آخر يفسر فيه فقط غريب هذا الحديث يعني خص الفصل المقبل ونحن إن شاء الله سنمزج بين الفصلين ويكون إن شاء الله سبحانه وتعالى درسنا واحدة يقول وعقدت فصلاً آخر فقط لشرح غريب ذلك الحديث حديث هند بن أبي هاله رضي الله تعالى عنه وأنتم تعلمون أن هند بن أبي هاله هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضها فكان من أقرب الناس رضي الله تعالى عنه وكان صغيراً لما كان ربيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحدق فيه وكان وصافاً كما قال حسن بن علي رضي الله تعالى عنه فوصف لهم حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحدق فيها طويلاً يعني لم يره مرتاً أو مرتين وإنما عاش معه طويلاً فنقل إلينا هذا الحديث يقول القاضي عياذ رحمه الله حدثنا القاضي أبو علي الحسين بن محمد الحافظ يقصد الحافظ الجياني الحافظ الجياني الشهيد المعروف أيضاً بالغساني وهو من شيوخ القاضي عياذ رحمه الله تعالى الراحلين في طلب العلم أن ناقلنا لشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشرق إلى المغرب فهو أول من دخل هذه الشمائل إلى ذيار المغرب يعني بسنده عن عن الإمام أبي عيسى الترميذي رحمه الله تعالى عليه في الشمائل المحمدية يقول حدثنا القاضي أبو علي الحسين بن محمد الحافظ بقراءته عليه سنة تمانين وخمسمائة تمانين يعني بالمفرد وخمسمائة يعني خمسمائة وثمانية قال حدث وهذا الشيخ القاضي القاضي النخساني مات 514 يعني أخذ عنه القاضي عياض 508 ومات 514 يعني مات بعد هذا التحديث وبعد هذا هذا الاخذ مات ب سنين رضي الله تعالى عنه ورحمه قال حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر تميمي البلخي يعني البلخي البغدادي يعني انطلق من من الغربي واصلا اصرحت في الشرق بين شخصين بين عالمين كبير هكذا ينتقل العلم وهكذا تنتقل الروايه القاضي ابو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي فيما قرات عليه اي قرأ عليه شكون الغساني اخبركم الفقيه والاديب ابو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النيسابوري والفقيه ابو عبد الله محمد بن حمد بن الحسن المحمدي والقاضي ابو علي الحسن بن علي بن جعفر الوخشي قالوا حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن حسن الخزاعي خبرنا أبو سعيد الهيثم بن قليب الشاشي خبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى من ثورة الحافظ شكون هو؟ الترمذي رحمه الله تعالى عليه قال حدثنا سفيان بن مكين حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء من كتابه قال حدثني رجل من بني تميم حدثني رجل من بني تميم ماذا؟ إبهام ابهام في السند وهذا من من ما زل على أن السند فيه فيه ضعف ضعف ولكنه ورد من طرق أخرى رجل من بني سمين من ولد أبي هالة يعني أحفاد احفاد أبي هالة من ولد أبي هالة زوج خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يقنع أبا عبد الله عني ابن ل أبي هالة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة قال القاضي ابو علي رحمه الله وقرا على الشيخ يعني يسوق سندا آخر وطريقه آخر يقوي به يقوي به هذا الطريق قال وقرا على الشيخ ابي طاهر احمد بن الحسن بن احمد بن خداده الكرجي الباقيلاني قال أجاز لنا الشيخ الأجل ابو الفضل احمد بن الحسن من خيرون قال حدثنا ابو علي الحسن بن ابراهيم ابن ابراهيم بن الحسن بن محمد بن شادان بن حرب بن مهران الفارسي قرأ عليه فاقر به قال اخبرنا ابو محمد الحسن بن محمد ابن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله ابن الحسين بن علي بن الحسين من علي بن, بن ابي طالب المعروف بابن اخي طاهر العلوي قال حدثنا اسماعيل بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب من قال حدثنا علي بن جعفر بن محمد بن علي بن, علي, بن الحسين, بن علي, بن بن الحسين عن أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي بن الحسين قال قال الحسن بن علي يعني ساق سند آخر حتى أوصله إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا واللفظ لهذا السند يقول قد عيضوا لهذا السند أي للسند الثاني قال سألت خالهند هند من أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وصافا وأرجو ان يصف لي منها شيئا اتعلق به يعني قال لخاليه هل من ابي هاله رضي الله تعالى عنه سأله عن حليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحليه هي هي الصفه والسيره والخلق وغير ذلك يعني ما يتحلى به الانسان الحليه في الاصل ما يتزين به المرء من الحلي ولكنها تطلق ايضا على ما يتزين به المرء من الاخلاق الحميده والشمائل للمجيدة فسميت حلية فكما يتزين المرء بزينة الدنيا أي بالمادة أيضا يتزين بأخلاق كما قال كما قال رأي أصالت الرأي زانتني لدى العطل وحلية الفضلي أصالت الرأي صانتني لدى العطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل وكما قال يعني أن حلية الفضل هي التي زانته لما تعطل الناس عنها لما كان الناس عطلا عن, عن التحلي بالفضل فانه تحلى تحلى بالفضل الصالة الراي صانتني عن الخطل اي الخطا عن الخطل وحليه الفضل وحليه الفضل زانتني لذا العطري زانتني لما تعطل الناس عن الفضل لما كان الناس عطلا عن الفضل وبعيد عن الفضل فانا متحل بالفضل أيضاً إذا فالحلية تكون معنوية كما تكون كما تكون مادية. قال وكان والصافن كان هند من أبي هلا والصافن يعني كان دقيقاً في توصيفه للرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هذا اللقب الذي أطلقه حسن بن علي رضي الله عنه عن خاليه أنه والصاف يعني يتطيح لنا من خلال هذه الكلمات التي سنستمع إليها. من خلال هذه الحلية حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها إلينا ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا نتعلق به هنا نقطة مهمة جدا أن الحسن بن علي إنما سأل عن هذه الصفات من أجل أن يجد شيئا يتعلق به ولذلك القاضي أيضا رحمه الله تعالى يعني بث هذه الشمائل في الفصول السابقة ولكنه أراد أن يسردها كما هي لعله يتعلق بها لعله يتبرك بها نتبرك بحلية رسول الله سله وبأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نقترب منه صلى الله عليه وسلم لعلنا نتعرف عليه أكثر صلى الله عليه وسلم لعلنا نتشبت ونتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم الكريمة لأن الشمائل كما ذكرنا مرارا هناك شمائل ذاتية يعني ذات أو تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك شمائل خلقية الشمائل ذاتية تعرفنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لنزداد حبا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما شمائله الخلقية فإننا نتشبت بها ونتعلق بها فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تحلى بها مئة في المئة فنحن نحاول أن نقتبس منها وأن نستنير السن وأن بنورها نأخذ منها شيئاً نأخذ منها 10% 15% 20% حسب الاستطاعة من الاقتباس من سيرة وصفة وحذية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني الهند بن أبي هلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخماً يعني كان رجولاً عظيماً معظماً كان صلى الله عليه وسلم عظيماً في نفسه معظماً يعظمه يعظمه غيره كان صلى الله عليه وسلم كما يصفه أصحاب السير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه مشى في الحشم وفي الجيش وفي العسكري يعني يمشي وحده كأنه يمشي في العسكري والحشم لما أعطاه الله عز وجل من الهيبة والعظمة التي تجعل هند من أبيها له وأمثالها. وأمثالها يعني ترتعد وفرائسها لما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هويني على نفسك إني لست بملكين إنما أنا ابن مرأة كانت تأكل القديد بمكان يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر من صفاته صلى الله عليه وسلم أن وجهه يتلألأ ينبثق منه نور كما ينبثق النور من القمر أو أكثر من ذلك كما قال أحد الرواة أيضا لشماء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى القمر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواروا وأجملوا من القمر نعم أطول من المربوع النبي صلى الله عليه وسلم أطول من المربوع يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قصيرا ولم يكن صلى الله عليه وسلم طويلا يعني ليس بالطويل المشتهر وليس بالقصير المتداخل الذي تداخلت أعضاه بعضها بعضها في بعضين وفي بعضين وإنما كان صلى الله عليه وسلم وسطا في في في ربعته وفي قام قامته صلى الله عليه وسلم وأقصر من المشذب أقصر من المشذب يعني الطويل الفاريع فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طويل الفاريع ولم يكن يعني قصيرا مربوعا عظيم الهامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرأس رأسه صلى الله عليه وسلم لم يكن له رأس صغير وإنما كان رأسه صلى الله عليه وسلم متوازنا مع ذاته الشريفة راجل الشعر شعره صلى الله عليه وسلم راجل معنى راجل بين الجعده والقطط بين ان يكون جعدا وبين ان يكون بين أن يكون قططا وبين ان يكون سبطا بين الجعده والسبط والسبط هو أن يكون يكون كالخيوط لو اردت تعدها لعددتها فالسبط أن, أن, ان يكون ان تكون الشعيرات شعيرات الراس يعني واحده بجانب الاخرى لو اردت تعدها لعددتها والقطط هو أن يكون شعره مشدودا بعضه إلى بعضين والنبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا ذاك لكنه كان رجيل الشعري يعني فيه شيء من الجعودة القليلة المحمودة صلى الله عليه وسلم إذا فرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا فرقت عقيقته عقيقته يعني الشعر فوق فوسط الرأس ف إذا فلقد فرق كان شعره إلى يمينه ويساره وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره إذا وفر النبي صلى الله عليه وسلم شعره لا يجاوز شحمة أذنيه يعني لا ي الشعر الكثير الكثيف ولكن الله, الله صلى الله عليه وسلم الشعر ولا يجاوز شحمة وشحمة أذنيه نعم أظهر اللون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أظهر اللون والأزهر هو الأبيض ولكنه ليس الأبيض الأمهق ولا هو صلى الله عليه وسلم الأحمر الأسود يعني الأحمر الذي يميل إلى السواد فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه بياض مشرابون بحمرة بياض مشرابون بحمرة هو اللون الذي يحمد صاحبه ويمتدح به فهو صلى الله عليه وسلم أزهر اللون واسع الجبين جبين صلى الله عليه وسلم كان ان كان واسعا حسب رأسي صلى الله عليه وسلم ازج الحواجب يعني حواجب صلى الله عليه وسلم رقيقه مع افتراق فيما فيما بينه يعني لم يتصل شعر الحاجب بالحاجب بالحاجب, بالحاجب الاخر سواء من غير قرن سواء يعني طويلتين من غير قرن من غير أن يكون اقتران بين بين الحاجب اليمين والحاجب اليسار بينهما عرق يديره الغضب بنهم عرق يديره الغضب يعني إذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرب أو غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتهاك حرمات من حرمات الله عز وجل يعني يظهره هناك بين, بين حاجبي صلى الله عليه وسلم عرق يعني يحمر بالدم الذي يدره الغضب أقنأ العرنين صلى الله عليه وسلم يعني أنف النبي صلى الله عليه وسلم كانت أنف واقفه من غير أن تكون رقيقة رقّة كبيرة ولكن فيها فيها شيء من من من العلو في الوسط له نور يعلوه صلى الله عليه وسلم له نور يعلوه يعلو جسمه صلى الله عليه وسلم ويحسبه من لم يتأمله أشمأ أشمأ يعني أن يرفع رأسه إلى السماء كث اللحية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيفة اللحية كانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرة تعمر المكانة. أدعاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم عينه صلى الله عليه وسلم عين أدعاء بمعنى أن بياضه كان بياضا شديدا. بياض العين كان بياضا شديدا. وسوادها كان سوادا شديدا. يعني لم لم تكون عينه صلى الله عليه وسلم زرقاء أو كذا وإنما كان سوادها شديد السواد وبياضها شديدا البياض. سهل الخدين يعني خد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سهلين ضليع الفم النبي صلى الله عليه وسلم كان واسع الفم إذا تكلم, تكلم بكل فمه وإذا أكل بكل فمه بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف الكلام بشتقيه أو لم يكن صلى الله عليه وسلم يعني يحرك فقط شفته وإنما يتكلم بكلام يملأ شتقيه كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى الشنب، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، تتألأ أسنانه كأن فيها شنب، كأن فيها يعني هي في فيها, فيها الشنب هو ما يخرج من الأسنان من الريق، الشنب، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم في طول حياته كأن أسنانه أسنان الشباب لم لم ما الأسنان بعد مدة من من الزمن من الحمرة أو السوادي أو غير ذلك من الأمور التي أسناننا نحن ولكن أسنانه صلى الله عليه وسلم كانت أبيضة من الباردي أي من متبروري أبيضة من وكانت كان صلى الله عليه وسلم كانت يعني كانت فيها ريقا وكانت فيها بياض شديد مفلج الأسنان يعني كان بين بين أسناني صلى الله عليه وسلم فلجة دقيقة لمصروبة لمصروبة شعر دقيق يعني وصل بين صورة صلى الله عليه وسلم ولبته يعني ما بين ما بين لباته هنا الى صوره صلى الله عليه وسلم كان فيه خيط رقيق من الشعيرات خيط رقيق من الشعيرات وكان عارية التديين من من, من الشعر نعم كان عنقه صلى الله عليه وسلم جيد دميتين من الصفاء من صفاء الفضة الدمية يعني ما يصنع من العاج اللي شدته يعني لمعانه صلى الله عليه وسلم كان جيده صافيا وكان صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق بادنا يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم مجرد عظام إنما كان بادنا متماسكا لأن البدانة أيضا إذا لم تكن متماسكة فهي عيب فصلى الله عليه وسلم بادنا ولكنه متماسك صلى الله عليه وسلم سواء البطني والصدر يعني أن صدره وبطنه في مستوى واحد لم يخرج منه الصدر ولم يخرج منه البطن وإنما, وإنما كان صلى الله عليه وسلم سواء البطني سواء البطن والصدر بعيد ما بين المنكبين بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم يعني كنا يعني ماذا عن العرض بالنسبة الى صلى الله عليه وسلم ضخم الكراديس أنور المتجرد ضخم الكراديس يعني المفاصل و يعني مواضع الالتقاء في جسد صلى الله عليه وسلم أنور المتجرد أنور المتجرد يعني ما تجرد من ذاته صلى الله عليه وسلم يعني يعدوه النور وينبعث منه النور موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط هما دقيق المصروبات يعني أنه موصول السرة واللبة بخيط من الشعر صلى الله عليه وسلم عار التديين, عار التديين ما سوى ذلك يعني أنه لم يكن يعمه الشعر في جميع جسده ولكنه صلى الله عليه وسلم كان موصول اللبة بالسرة بالشعر أشعر الذراعين ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان فيما يعني شعر والمنكي بين واعالي الصدر طويل الزندين الزندين يعني الذراعين رحب الراحة كانت راحة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كفه كانت واسعة بعض العلماء يقول السعة هنا هي كنيسة عن الجود والعطاء بما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتدخل شيئا ولما نيان صحيحان فالنبي صلى الله عليه وسلم رحب السعة فكف النبي صلى الله عليه وسلم كفون متوسطة ليست بالقليلة ولا طويلة أو الكبيرة يعني كبارا فاحشة وإنما كانت مد النبي صلى الله عليه وسلم متوسطة كما تعرفون أيضا ويصح المعنى الثاني الذي هو كثرته والعطاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من يخشى الفقر شطنا الكفين والقدمين اي عظيمه الكفين والقدمين فكفين النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لم يكن يظهر فيه ما يظهر في في كف كثير من الناس وانما كانت كانهما ملسا كانهما ملساء للامتلاءهما امتلاء كفيه وقدمه صلى الله عليه وسلم سائل الاطراف يعني ان رجليه ويديه يعني بائنتين يعني خارجتين وليست لاصقتين به صلى الله عليه وسلم او ليس له يد يعني قصيرات نافئ طوله صلى الله عليه وسلم فطوله يناسبه تناسبه قدمه صلى الله عليه وسلم كما تناسبه رجله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا زال زال تقلعا يعني اذا زال بمعنى اذا اذا مل النبي الله وسلم من مكان الى مكان فانه يميل بالمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يلتفت فقط براسه او بنصف ذاته وانما اذا مال مال جميعا واذا زال زال جميعا واذا خطا, خطأ من الخطو المشي خطا تكفؤا بمعنى انه صلى الله عليه وسلم لا يتبختر في مشيته واذا معنى تكفؤا يعني انه صلى الله عليه وسلم اذا مشى يعني يرفع رجله بقوه ويضعها ويضعها بقوة معناه يخطو تكف أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رجله بقوة ويضعها بقوة يعني على خلاف ما يفعله المتكبر أو الذي يجر رجليه في, في, في الأرض أو المتبختير ويمشي صلى الله عليه وسلم هونا يعني أنه يمشي متواضعا يمشي وهو صلى الله عليه وسلم متواضع في مشيته كما قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، هنا، دريع المشية، يعني واسع الخطوة، صلى الله عليه وسلم، إذا مشى، يعني يمشي بخطا واسعة، بحيث إذا كان يمشي بجانبه الشخص آخر، فإنه يحاول أن يجري من اجل أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما صلى الله عليه يمشي عاديا، ويمشي واسع الخطوة، فإذا بالذي بجانبه يجري من اجل اللحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مشك أنما ينحط من صبب يعني معناه معناه أنه يضع خطوه بالقوة كالرجل الحازم وإذا التفت إلتفت جميعا إذا التفت نبي صلى الله إلتفت بجميع ذاته ولا يلتفت برأسه فقط بمعنى حتى لا يغفل من كان وراءه أو من كان عن يمينه أو عن يساره وإنما إذا التفت إلتفت جميعا ليعلم صاحبه أنه سيلتفت إليه وسيدير إليه بعينه خافض الطرف يعني ان الرسول صلى الله يخفض طرفه يعني لم يكن عندما يمشي عندما يكون في مشيته صلى الله لم يكن لم يكن يبحث بعينه عن اليمين وعن الشمال ومن فوق ومن تحت وإنما كان الرسول صلى الله عليه الطرف يعني أنه يخفض طرفه كما قال الله عز وجل وقصد قبل منها واقصد واقصد في مشيك والقصد والقصد في المشي أن الانسان يمشي قصدا وينظر بعينه حيث يضع قدمه ماذا تريد أنت ممن يخرج من هذا الباب أو من ذاك وماذا تريد أنت ممن يطل من فوق هذا السطح أو من ذاك إنما ينبغي أن, أن تسير لغرضك وهدفك حتى تسلم يعني حتى تمر بطريقك سالما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نظره إلى الارض أطول من نظره إلى السماء نبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الأرض أكثر ولا ينظر إلى السماء إلا لحاجة يعني إلا لدعاءين أو تضرعين أو بسهاله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إلى السماء. جل نظيه الملاحظة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نظره طائشا بحيث ينظر بلا قصد وبلا غرض وبلا حاجة وإنما ينظر للملاحظة. يعني ينظر صلى الله عليه وسلم لغرض. ينظر صلى الله عليه وسلم لإصلاح. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الرضا أو أو, أو السخط. يعني ينظر إلى شخص ما ليبين له أنه راضي عما يفعل أو ينظر إليه بنظرة أخرى ليعلم ذلك الشخص أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راضي على مدى على فعلاته كما وقع لسيدنا العباس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءته غنائي فقسمعه في المسجد فبقي هناك مال كثير فقال له العباس يا رسول الله أعطيني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ يعني لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أنه خذ فأخذ يعني حتى امتلأ توبه بدراهم والدنانغ فأراد أن يقوم فما يستطيع لثقة لذلك المال فقال يا رسول الله أعيني قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعينك على يوم القيامة هذا مال للمسلمين فنقص من ذلك المال فأراد أن ينهض ما يستطيع أعيني قال لا فنقص من فبدأ ينقص من ذلك المل حتى بقي فيه ما يستطيع القيام به فقام وذهب وأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم النظر وهذا هو بيت القصير نبي صلى الله عليه وسلم أتبعه نظره هذا الإتباع للنظر فيه درس للصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين رووا لنا هذا الحديث ورووا لنا هذه القصة وبينوا لنا أنهم فهموا من نظره صلى الله عليه وسلم أنه غير راض عن الحرص على الدنيا مش غير راض عن بس عباس من الصحابة رضي الله تعالى عنه ولكنه لا يريد صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام أن يحرصوا على الدنيا بل يحرصوا على الآخرة فيتبع النظر هنا درس نسبة لصحابه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن إذا نظر صلى الله عليه وسلم نظر للملاحظة يسوق أصحابه معنى يسوق أصحابه يعني يمشي خلفهم شي السوق الذي تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يضع أمامه يعني يعني يعني في السير لما إلى ذلك وإنما معنى يسبق أصحابه يمشي وراءهم تواضعا صلى الله عليه وعلى وسلم أي كما يمشي أمامهم ويمشي وسطهم ويمشي عن يمينهم وعن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يبالي أين وجد نفسه بين بين أصحابه لا يبالي أين وجد نفسه ويبدأ من لقيه بالسلام النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام دائما يسبق يعني إذا رأيت الشخص مثلا كلما التقيت به يبدأك بالسلام فعلم أن فيه خصلة من خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما ينتظر هو لتسلم عن أنت ثم يسلم بعد ذلك وإنما هو الذي يبدأك بالسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت صف لي منطقه يقول حسن بن علي رضي الله تعالى عنه لهند بن أبي هالة صف لي منطقه يعني ها أنت وصفت لنا صفاته صل... صفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفي لكلامه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون مع أصحابه رضي الله تعالى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان معنى متواصل الأحزان مش النبي صلى الله عليه وسلم ح حزين بل نبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم متواصل البشري ها دحوك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن مراد بمتواصل الأحزان هنا متواصل الهموم النبي صلى الله عليه وسلم مهموم بأمر الدعوة مهموم بأمره الأمة لا يستريح صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاهتمام بهذه المسؤولية التي حمله الله عز وجل اياها حتى قال الله عز وجل له لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين لعلك باخع نفسك أي من شدة ماذا؟ من شدة الحزن والهم الا يكون هؤلاء مؤمنين أو الا يكون هؤلاء مسلمين فخفف الله عز وجل عنه هذه الأحزان وهذه الإحزان المتوالية وال بقوله صلى الله عليه بقوله سبحانه وتعالى ليس لك هداهم لست عليهم بمسايتين فالله سبحانه وتعالى يخف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الأمر لك لكي تهديهم أو تردهم إلى إلى السرعة المستقيم وإنما دورك البلاغ ودورك الهدية الهداية الإرشادية مش الهدية التوفيقية التوفيق الهداية التوفيقية بيد الله سبحانه وتعالى معنى الهدايه التوفيقيه التي نفاها الله سبحانه وتعالى في قوله انك لا تهدي من احببت انك لا تهدي من احب اي لا توفق من شئت فان التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى ولكن اثبت له هدايه الارشاد فقال وإنك لا تهدي الى صراط مستقيم فلا تهدي لم الابتداء شي لا النفي انك لا تهدي اي انك تهدي فعلا وبتوكيد انك تهدي إلى صراط الله الى صراط مستقيم صراط الله يعني ان ان معنا متواصل الاحزان ليس معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حزين دائما كحزننا نحن لأن الحزن غالبا بالنسبة لنا نحن غالبا ما يكون على الماضي والماضي لا يعاد وليس المحزن على الماضي يقول الله وجل لك لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لك لا تاسوا اي لا تحزنوا على ما فاتكم ما ما, فات ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منه او لم يصدر منه هذا النوع من الحزن الحزن على, على ما فات وانما كان متواصل الأحزان أي متواصل الاهتمام بشأن الأمة وبشأن الدعوة الإسلامية دائما الفكرة النبي صلى الله عليه وسلم دائما التفكر ودائما التدبر لأن الله سبحانه وتعالى دعاه ودعانا من خلاله إلى التأمل والتفكر والتدبر حتى كانت حتى كان التفكر وتضبر فريضة إسلامية كما يقول أحد الكتاب المسلمين التفكير فريضة إسلامية يكتب أحد المفكرين الإسلامي المعاصرين يقول التفكير فارضة إسلامية لماذا كانت كان التفكير فريضة إسلامية لأن الله عز وجل قال أفلا يتضبرون القرآن أما على قلوب نقفلها لأن الله سبحانه وتعالى يقول أفلا تتفكرون أفلا تتدبرون أفلا تعقلون أفلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للباب الذين يذكرون الآقام وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فالتفكر من, من, من صميم الإسلام ليس, ليس في, في, في المسلم أن يكون متفكرا ولا أن يكون دائما الفكرة ليست له راحة النبي صلى الله عليه وسلم ليست له رحة بمعنى أنه منشغل دائما مهتم, مهتم دائما الذي تكون له الرحة هو الذي لا يعرف قيمة الوقت ولا يعرف قيمة الزمان الذي هو فيه فزمانك محدود وأيامك محدودة ومسؤوليتك كبيرة فكيف تقضي مسؤولية كبيرة في أيام محدودة وأنت دائما مرتاح وأنت دائما متهاون متساهل وأنت دائما تؤخر عمل اليومي إلى الغد وعمل الأسبوع إلى الأسبوع الذي يليه وعمل العام إلى العام الذي يليه فمتى تقضي حاجتك في هذه الدنيا ومتى تصل إلى الغية التي تريدها وأنت مته متهوين وأنت يعني مسرخ فنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسرخين ولم يكن متهوينا بل كان صلى الله عليه وسلم ليست له راحة يعني إذا أردت أن تلمس هذا فعليا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدد كم من غزوات غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يمكتوا في الغزوة شهراً وشهرين وثلاثة أشهر وكم من بعثين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات يعني كم من غزوة وكم من, من بعثين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات واقسم هذه الغزوات وهذه البعوث والسرايا على سنوات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قضاها في المدينة المنوره كي سرى نبي صلى الله عليه وسلم لم يسترح يوما ما ستكون الغذوة تكثر من ماذا؟ من الأيام ولكنه صلى الله عليه وسلم استطاع أن يستغل وقته استطاع أن يستغل يومه وليلته كما قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أسأله أن يسقف المسجد النبوي بالجريد أن يسقفه بالطين والماء يعني حتى, حتى يحبس القطر ويحبس الماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر عريش كعريش موسى الامر أعجل من ذلك الامر أعجل من ذلك الأمر اعجل من, الأمر أعجل من ان يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بتسقيفي بتسقيفي المسجد النبوي مات النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده ما يزال مسقوفا بجريد النخل ما يزال اذا نزل المطر نزل على مساجدي اي مواضع سجودي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل الماء النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في الطين يسجد في الطين والماء كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لأنه قال الأمره عجلا من ذلك أي ما ينتظرون من الأعمال أكبر من أن ننشغل ب نعم تسقيف المسجد مزيان وت وطبلتهم مزيان وتفريشهم مزيان وإنارةهم مزيان ولكن الأمر الذي كلف به الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يبلغ رسالة الله إلى أهل الأرض جميعا أعجل من ذلك أكبر من ذلك نعم هذا هذا معنا ليست له صلى الله عليه وسلم راحة ولا يتكلم في غير حاجة نبي صلى الله عليه وسلم ليس في كلامه فضول لا يتكلم في غير في غير حاجة وهنا درس مهم جدا بالنسبة إلينا يعني إذا أراد الإنسان أن يحاسب نفسه فليحاسب كم من كلمة تخرج من فيه يوميا وكم من كلمة في هذه الكلمات يعني صالحة ومفيدة يعني تغنيه وتفيده فإنه سيجد واحد نسبة قليلة جدا من الكلمات هي المفيدة والباقي فضول وهذر والباقي يعني ضياع للوقت وتضيع للأنفاس التي تخرج بها تلك الكلمات فكل كلام خرج لغير ذكر الله تعالى ولغير الوصية بالحق التواصي بالحق والتواصي بالصبر فهو نفس ضائع فهو نفس, نفس ضائع نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت يكثر من السكوت وقد نبهنا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الصفات فقالنا من كان يؤمن بالله واليوم الاخير فليقول خيرنا وليسكت والخير طبعا محدود ومعدود فإذا لم يكن الخير فليكن ماذا؟ السكت فإنه طبعا سيكون السكت هو هو الكثير هو الطويل وإلا يعيش الإنسان في الهدار يفتسح الكلام ويختتمه باشداقه بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبتدئ الكلام يبتدئه بوضوح وينتهي بوضوح بالأشداق يعني أن فمه الأشداق هو يعني أن فمه يمتلئ بكلامه صلى الله عليه وسلم لا يتمتم لا يحرك الشفتين لا تسمعه حرفا ويختفي عنك حرف اخر وينما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يقول صحابته الكرام رضي الله تعالى لو اردت ان تعده لعددته حرفا حرفها، ويتكلم بجوامع الكلمي فصلا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم اي بالكلمات الجامعه بالكلمات التي تحمل المعاني الكثيرة فصلا يعني الجمع بين بين الدين. الكلام إذا كان جامعا وكان قليلا فإنه لا يكون مفصلا ولكن كلام نبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان كان مفصلا وفي الوقت نفسه جامعا كان كان صلى الله عليه وسلم قليلا ولكن هذا القليل يتضمن من, من التوجيهات يتضمن من الفقه يتضمن من الإرشادي يتضمن من التعليم الشيء الكثير لو أخذت مثلا جملتين بسيطتين من كلام رسول الله ووضعتهما أمامك في حياتك لكنت سعيدا كل السعادة وهما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هل فعل نبي صلى الله عليه وسلم الكلام لم يطيل ولكن هل قال نبي صلى الله عليه وسلم كل شيء قال كل شيء دع ما يريبك الى ما لا يريبك تكن سعيدا تكن سعيدا من عندي ماشي في الروايه يعني اذا اردت السعادة فعليك بماذا دعم ما يريبك من الطعام الى ما لا يريبك دعم ما يريبك من اللباس الى ما لا يريبك دعم ما يريبك من النظرات الى ما لا يريبك دعم ما يريبك من الكلام الى ما لا يريبك دعم ما يريبك من من كل شيء من كل شيء كل ما يريبك يعني اي يقع في نفسك الريبه ويقع في نفسك الريبة والاهتمام به غير شيء غير, غير مرغوب فيه ابتعد عنه إلى ما لا يريبك إلى ما لا يوقعك فيه في الريبة والشك والاضطراب فتكون مطمئنا عند أيدي قل مثل ذلك في حديث إنما الأعمال قل مثل ذلك في حديث بين والحرام مبيه قل مثل ذلك في حديث كثير من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم هذه الكلمة قواعد قاعدة تنطلق منها لتصلح حياتك كلها لتصلح حياتك كلها بجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم كلام فصل يعني بين واضح دعم ما يريبك لا ما لا يريبك وفي الوقت نفسه جامع لكل مناحي حياتك لا فضول فيه ولا تقسير لا فضول يعني الفضول هو الكلام الزائد هو الكلام الساقط هو الهدر هو اللهو لا فضول فيه ولا تقسير النبي صلى الله عليه وسلم يعرف اللهو ما يعرف الكلام الساقط وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يخرج من فيه إلا حق أكتب يقول, يقول لأحد الصحابة كان أحد الصحابة يكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الصحابة هتكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم في الغضب والرضا بمعنى أنه يغضب فيخرج منه ما يخرج من الغاضبين اذا إذا كان غاضبا ونسدت عينه ونسد قلبه بغضبه فينهي نطق بكلمات لا يريدها. أذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب ورد ف عن الكتاب. خل النبي صل الله عليه وسلم مالك لا زكته. قال يا رسول الله قالوا لكذا وكذا قال اكتب فوالله ما يخرج من منه إلا الحق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه ويشير إلى إلى فمه صلى الله عليه وسلم الشريف لا يخرج منه إلا حق طبعا لأن الله عز وجل قال وما ينطق عن الهواء زك الله سبحانه وتعالى خلقه زك الله سبحانه وتعالى منطقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أي سهل الأخلاق كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل الناس وي... ويعامل كل الناس بنفس الخلق بنفس الخلق ليس بالجافي ولا بالمهين ليس بالجافي الذي فيه جفاء وفيه غلضة وفيه قسوة والله سبحانه وتعالى يعني امتن عليه بهذا فقال فبما رحمتني من الله لانت له ولو كنت فضن غليظ القلب لنفض من حولك فعبوا أنهم استغفر لهم وشاورهم في الامر ولا بالمهين وليس النبي صلى الله عليه وسلم مهينا أي حقيرا بمعنى ليس إنسانا جافيا يعني يبدو منه ويصدر منه الجفا وليس أيضا إنسانا حقيرا يحتقره جلسه أو يحتقره من يلتقي به وإنما كان نبي صلى الله عليه وسلم مهيبا يعظم النعمة وإن دقت النبي صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت وإن كانت النعمة قليلة فلنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتقرها لأن نعمة الله عز وجل إذا أردت أن تكبر وتعظم فعليك بالشكر الله عز وجل عليها نكتفي به القدر ونعود إن شاء الله سبحانه وتعالى لمتابعة هذه الصفات وهذه الحلية حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلينا ويزيننا 부حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائيه صلى الله عليه وسلم أستغفر الله لي ولكم وصلي الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين